صار حيل مجبور بل حيل مجبور وش حال قلب صار بل حيل مجبور والداه يبوح وعيا ما عادي قاوي وش لون اللي تكشف اليوم مستور على الخطا ترسم دروب الخطاوي وش عالي قلبي صار بالحيل مجهور والده يبوح وعيا ما عاد عادقا وش لوني اللي تكشف اليوم مستور على الخطا ترسم دروب الخطاوي الداهي مني خطر بجنه الحور دنيا الوهم زانت بعين البلاوي وحول الورد شوكلة لا شفت محظور يا كم على الدنيا فؤاد انشقاوي وكلين على الاله هايم ومأسور والهال امس لا بدل نجم ضاوي يترقب ساعه وينظر النور حتى هو في خياله حكاوي شيف اليوم مستور ترسم دروب الخطاوي مسكين تايه بل وهم حي المحصور والزيف عيا يغمر بيل عطاوي يرسم حروف الشوق في كل مسطور اكتب روايه خطها الفراوي الله على قلب الغدال يوم مكسور يطوي دموع العين مهموم الثاوي يشكي المواجع بالألم حل معصور دنياه بالاحزان منه يساوي الحالي قلب صار بالحالي مجبور، ذا الحالي مجبور. وإيش حالي قلب صار بالحيل مجبور؟ إنت هيبور هو عيني ما عاد قوي. إيش نوني اللي تكشفني؟ اس لا تحسب ان صرت مشهور ترقى له وايف للعلا دمناوي اشوف الصقر ما خاف من كيد عصفور ومثلك بعد ما يوم من المداوي لا تحسب ان الذنب ينصح مغفور دام العذر أضحى له الزفحاوي من قال إن اللي عشق يوم معذور لا الذي ما فيه خابت رجاوي قلب صار ما عادك وش اللي تكشي باليوم مستور على الخطى ترسم دروب الخطاوي خذها نصيحة هي اللي بالزيف مغرور يبلي الندم يطوي دروب الهاوي دين وقضى طبع الزمن دايم يدور يلي تخاوي بكرة غيرك يخاوي وش حال قلب صار بالحيل مجبور وده يبوح وعي ما عاد قاوي. وش لوني اللي تكشف اليوم مستور على الخطى ترسم دروب الخطى